وَفِي خَنْقِِكُم وَمَا يَبُّ مِندَ بََّةٍ آيَةُ لِقَوم فِنُود وَخْتِلَ فيِي الَّبِ وَالَّهَرِ وَمَا أَنْ زَلَ اللهَّ وَمَا أَنْ فذَ اللهَّهُ مِنَ السَّمِنِ الزِزضِم فَأَحَ فَأَحَْ بِهِر الأأَرضَ بعد مَوتِهَا وَتَصْرفِ الذاحِ آيَةُ لِقَوم يطِلُود فِلكَ آيَةُ اللهََّتلُهَا عَريكَ بِالحََّّ فَبِأَيّ حَد فٍم بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُونَ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُصِرُّونَ مُسْتَكْبِرًا ثُمَّ يُصِرُّونَ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا